ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُوهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَمُوتُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَاقِبَةِ عَلَى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 ملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينذرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك